ببلَلِغُكُ رِسَاتِ رَبّ وَأَوه صَحُلَكُم وَلَُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعللَون أَوعجبَتُمُ أَ ج أَكُم ذِكْرُ مِر رَبِّكُم على رَجُلم مِنكُم لذَِكُمْ لذَِكُم وَللتَتَّقُوا وَلاعَكُم فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميئين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون